أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أقول هذا السائل أحسن الله ليكم ما وجه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية للآية الأخيرة وليس فيها إثبات الاتيان الله جل وعلا إثبات ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله لهذه الآية لأن فيها المعنى نفسه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلها هي فيها نفس المعنى المذكور في الآية الأولى التي في سورة البقرة نعم أحسن الله عليكم يسأل هل صفة الإتيان والمجيء والنزول بمعنى واحد المجيء والإتيان جاء وأتى معناهما واحد جاء وأتى معناهما واحد والنزول ساء ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام على معنى ذلك في حينه نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هل يجوز الحلف بالقرآن أو بكلام الله أوكي. نعم الحلف بالقرآن أو بكلام الله سبحانه وتعالى كل ذلك من مما هو السائق في في اليمين أو في الحلف أن يحلف بالله أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى والقرآن كلام الله أحسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن التوبة لا تفيد إذا حضرت الموت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله المراد به التذكير تذكير الإنسان في آخر حياته في لحظاته الأخيرة عندما يحس الإنسان أو قرابته بمقاربته مقاربته أو بدت عليه بعض الآثار فيلقن فيلقن فهذا التلقيين يفيده هذا التلقين يفيده وينفعه قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيفيده والمؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى ويكرمه بمثل هذه الخاتمة الطيبة يموت ساجدا يموت تاليا للقرآن يموت مهللا ذاكرا لله يموت وهو يؤذن هذا كله ينفع الله. المؤمن ولهذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أما الظالم أما الظالم، فإن هذا لا ينفعه ولهذا يلقن لا إله إلا الله ولا يستطيع أن ينطق بها يلقن لا إله إلا الله ولا يستطيع أن ينطق بها حتى إنه قد يشعر بحاجه إلى إلى أن يقول هذه الكلمة فيصرف ما يستطيع ما يستطيع أن يقولها ولا يستطيع أن أن ينطق بهذه الكلمة قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أحد المشايخ يذكر أن رجلا جاءه يذكر له حال ابنه كان ابنه في, في, في مستمر في حياة الله والاعراض والبعد عن طاعه الله فحصل له حادث في سيارته وهو يستمع الموسيقى وهو الموسيقى فنقل في حالة حرجه الى المستشفى يقول والده لذلك الشيخ كما نقل لنا يقول اتيت في المستشفى مشفقا عليه وإذا به في الرمق الأخير قلت له يا ابني قل لا اله الا الله يقول فأخذ يردد ما كان يستمع اليه في السيارة وخرجت روحه ويردد ذلك ما قال لا إله إلا الله فتلقينا المؤمن الموفق الذي يعمل بطاعة الله لا شك أنه ينفعه ويفيده وله الأثر العظيم على ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن عجيب القصص في, في, في هذا الباب قصة وفاة بحاتم الرازي لما أبو حاتم أو أبو زرعة لما أدركته الوفاة أبو زرعة الرازي جاء عنده أبو حاتم ورفيق آخر له أرادوا أن يذكروه لا إله إلا الله أن يذكروه لا إله إلا الله فما احب مخاطبة مباشرة، فجلس عند فأحدهم قال الآخر ذكرنا بحديث فلان، ويسقون الأحاديث بالاسناد. وعندهم أبو زرعة وهو في في آخر يعني، فأخذ يأتي بالاسناد فارتج عليه، ما استطاع هذا المذكر، فحاول الآخر ما استطاع، فقال أبو زرعة حدثنا فلان. عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله قال وخرجت روحه معها قبل أن يقول إلا دخل جنة خرجت روحه معها قبل أن يقول إلا دخل الجنة فهذا التلقين نافع جدا ولقنوا موتاكم ليس المراد من مات فعلا وإنما المراد من حضرته الوفاة يلقن فإذا كان هذا الملقم من أهل الإيمان والثبات والطاعة يكرمه الله سبحانه وتعالى بما يكرم به عباده نعم أحسن الله ليكم يقول هل يصح أن يقال في الأمراض المستعصية في هذا العصر أنه لا تنفع معها التوبة؟ السرطان. الا الانسان ما دام على توبة صادقة لله سبحانه وتعالى سواء معه هذا المرض أو غيره إذا كان على توبة صادقة بينه وبين الله عز وجل ما لم يعاين الموت تقبل التوبة ومثل هذه الأمراض وإن سميت مستعصياه فمن الناس من, من الله سبحانه وتعالى بالشفاء منها والعافية منها فإذا تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته يقبل الله توبته إلا من عاين الموت نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول هل هناك علاقة بين العقيدة والأخلاق لا شك إن العلاقة بين العقيدة والأخلاق هي أكمل علاقة لأن العقيدة هي التي تبعث ل وتدفع لمكارم الأخلاق وكل ما صحت عقيدة الإنسان وقويت صلة وفهم العقيدة فهما كان دافعا لصلاح أخلاقه ولهذا ابن تيميه رحمه الله في هذا الكتاب وهو كتاب في العقيدة خاتمة كلها في الأخلاق خاتمة الكتاب كلها في الأخلاق لأن كأنه يقول وهذا سنتحدث عنه في حين إن شاء الله كأنه يقول العقيدة هي التي تثمر هذه الأخلاق تثمر هذه العقيدة تثمر الخلق ولهذا ضعف في الأخلاق من ضعف العقيدة ضعف الأخلاق من ضعف من ضعف العقيدة والخلق الخلق والأدب معناه أوسع مما يفهم بعض الناس أو يحصر في معاملات معينة هناك أدب مع الله وهناك أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أدب مع عباد الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أجدني يصعب علي تدبر القرآن والسجود في الليل والمحافظة على تكبير الاحرام فما وصيتكم؟ الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا الذي ذكرت وغيره يحتاج منك إلى أمرين يحتاج إلى مجاهدة وإلى استعانه بالرب احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فاعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين فمطلوب من العبد في هذه الأمور وغيرها أن يجاهد نفسه أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه فإذا صح منه الأمران وفق بإذن الله لكل خير نعم أحسن الله ليكم. يسأل عن شروط التوبة التوبة إنما تقبل إذا كانت نصوحا والتوبة لا تكون نصوحا إلا باقلاع عن الذنب وندم على فعله والوقوع فيه وعزم على عدم العودة إليه وعزم على عدم العودة إلي وأن تكون التوبة في الوقت بمعنى أنه إذا تاب وقت الغرغره أو تاب عندما يرى الآيات العظام ايات الساعة العظام الكبرى هذا لا ينفع لا تنفع التوبة في ذلك الوقت نسأل الله الكريم أن يتوب علينا أجمعين وأن يوفقنا للتوبة النصوح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 والإسلام والمعافاة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا